بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجدان سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ الْعَرْشِ مَكِينٍ مُقْصَىٰ سَمَاءٍ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِنَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ